بوك تو سوى وفيس. سبعة وثمانون سبعة وثمانون ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد vi var nødt til at vande blomsterne. Lækæd kan alene al al Vi var nødt til at rydde op i lejligheden. Lækæd kan Vi var nødt til at vaske op. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل كان عليكم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 أن يأخذ القطار. من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ <تصفيق> لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. <تصفيق> لقد, <تصفيق> لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Jeg ville lige ringe لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون لقد أردت أن أتصل بالtelephone. Jag ville beställa سيارة أجرة؟ أردت أن أطلب سيارة أجرة. Jag ville nämligen أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Jag <أردت> trodde <أن أذهب> <البيت> فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. جئت أعتقد أنك أردت أن تتصل <تصفيق> بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. جئت <تصفيق> أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. <تصفيق> فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.